راح الكل حط الحب بيد النار وبعازيمه تهدش بار نحبي هالدار شار استاحوا الكل شالوا حط الحب بيد النار وبعازيمه تهدش بار اقسمنا نحبي هالدار احنا الرقم الوطني احنا الوحدة الخاصة احنا الرقم الوطني احنا رجال العاصمه فات فات فاتحوا فاتح. فاتح احنا رجالها تخ لو احنا رجالهم شار Hot dog Shut